وما يشعرون في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكببون وإذا خيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إذا قيل له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 فلما أبغتنا حوله ذهب الله بهلهم ذهب الله بهلهم وتركهم في غرمات لا ينصرون صمّ بكم عنهم فهم لا يرجعون أو كصيد من السماء فيه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 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني Dia <todak> berkata,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 لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم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 بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ومننا وإذا بعضهم من بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتحنا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 تخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما Yeah. ومن الذين أشرت ورد أحدهم لوعمر والفساده وما هو بمزحزحيه وما هو بمزحزحيه من العذاب الذي يعمر والله بصير بما يعمرون قل من كان على الجبريل فإنه لزله على قلبك بيته مصدقاً ربا بين يدين وهدى وبشرى للمؤمنين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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم بعض ولئن اتبعت أولا ولا لا تقولوا لا. لمن يقتن في سبيل الله أموات بل السماء والأرض لآيات بقول يعقلون ومن الناس يتخذون.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 جنفا أو إثلا فأصلح بينهم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 Jadi haram, wadu Allah, walaahu an Allah, syarid al-ghabab. Al-hajj ash shum m'alumat. Fman tharafin al-hajj, fala rafat, wala fusuq, يرزق التقوى والتقون ياول الألباب ليس عليكم جناح أن تبتهو فضلا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 خير الفر والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو لكم كلكم وعسى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 تكبر من القدر ولا ولعب عن مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عضقة لأيمانكم أن تبقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين See, El... I ain't قد تون على الموسع قدوم وعلى المقتير قدوم متاعا بالمعروف حقا على الحسين وإن طلقتون من قبل أن تمسون وقد خرقتون له فريضة نصف ما, ما فرض فنصف ما فرض الله يعفعنا <تكتير> تعمل <متعون> الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح علينا فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، والله معزيز الحكيم، وللمطلقات.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 والكافرون هو الضاليون kebira وإذ قال إبراهيم رب ياربي كيف تحي الموتى؟ قال أ ولم تؤمن؟ قال بلا ولا كليه طمأن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصروا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 betul تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهام مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤلمون